فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثور مقصورات في القيام فبأي آلاء الذبان لم يقم مثلهم انس قبلهم على جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفق الخضر وعبقري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 إن عليها متقابلين.